ا ل ح م د لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاجره د وحده وأشهد محمد أن أن أيها وأنتم الذين آمنوا تموتن مسلمون الناس من لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون يا أيها هو اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحدة حق شريك ربكم خلقكم نفس الذي و ح ل ق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م ان الله كان عليكم ق ي ب اصيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ل لكم أعمالكم ح و ر ر ف لكم ن ومن و ك م يطعر ل ل ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أزلق الكلام كلام الله الهدى الأمور وكل وكل ضلالة كل الناس ه هدى محدثاتها فوزا وخير وشر النار فقد فاز فإن بعد محمدا محدثة بدعة بدعة عظيما أما في نعم جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم ونرجو منه ك ل م ة و ج ي ز ة في بيان م ن ز ل ة ا ل أ خ ل ا ق و أ ث ر ه ا على الرابطه الاخويه أ خ ة الناس إلى هذا المنهج ا إلى ل ق و ومارك ا ل ل ف ي أ ن الشباب أ ق و أظن هذا الأمر أن هذا طالب العلم يستلزم على ي ي ع م تعلم عاش وإن م تعلم ا م ا أظن أن ا ل أ خ ل ا ق تفسد و ا ض ح إ ذ ا عاش وكان نهجه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أ ظ ن ه انه تفسد أ خ ل ا ق ه بل س ت ح س ن أ خ ل ا ق ه لأنه ماذا على الدوام في اقتداء بالنبي صلى الله عليه على الدوام بالنبي صلى وسلم في جميع مجالات ماذا؟ جميع اقتداء ا في في ي ت ح ه م ن الله تبارك وتعالى قال ويقول في رسول الله مال اسوه حسنه ة إذن ففي, ففي ذ ا أ س و ة ح س ن ة في جميع جوانب ا ل ح ي ا ة ومنها الجانب الاخلاقي ي الجانب ل أ ولهذا مما بينه المولى عز وجل لما أراد من أراد أن ينقص من قيمة النبي الأخلاقية بيّنه مما أراد أراد من من قيمة ينقص أن عز ووصفوه بما وصفوه, فيه بما وصفوه من أ خ ل ا ق س ي ئ ة شاعر كذابه ب ج ن ة ساحر هذه كلها هذه مواصفات تعمل له, له اماذا في ذاته يقوم بها من له أعمال دنيئ يعني دنيئة يعني من أعمال بها له دنيئة حد في ت ه ربه الله حقه إلا إذن وإنك أنزل لعل فماذا من رحم إذن فماذا أنزل الله في حقه وإنك لعل خنق عظيم خنق في طيب هذا قوله و إ ن ك لعلى خلق عظيم بينته لنا ع ا ئ ش ة رضي الله ت عنها ا وارضاها لمن أ ر ا د أ ن يسلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال أ ي في مجال ما الأخلاق لما سئلت عنه فقالت كان خلقه ماذا الأخلاق عنه القرآن يعني ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة الأخلاق الطيبة هي من ماذا من الكتاب و ا ل س ن ة لا غير هي من الكتاب و ا ل س ن ة واضح لا غير ل أ ن ه ا أ ث ب ت ت وهي تتكلم عنه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه ا ل ق ر آ ن أ ي كان ق ر آ ن ا ماذا يمشي أ ي تجسد فيه ا ل ق ر آ ن عمليا ولهذا من ج م ل ة ما ذكر المولى عز وجل من أ خ ل ا ق كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم قوله ماذا ولو كنت فضلا غليل القلب لم من فض حوله ي ع ن ي ك أ ن يقول أ ن في التعامل الذي يكون بيننا لا بد هذه ا ل ش د ة مالا ان تزول إ ذ ا كانت في غير محلها و إ م ا اذا كانت في, في محلها فقد جلد ورجم ا وقطع إ ل ى غير ذلك مما فعل لكن لما كان مع الغير يحتاج الى غ ي يحتاج ر إ ل أ خ ل ا ق عاليه ة قال و انظروا إ ل ى هذا التعامل كيف يجسده النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في حياته دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقال و ا لهما السلام عليك ف أ ج ا ب صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وعليكم ف إ ذ ا ب ع ا ئ ش ة تسمعوا ما سمعت منهم وقد استطالوا إلا وأذوا من نبيها فما لعندها تعبني وبدأت وعليكم القربة وإخوان والخنازير إسرائيل السام تجهد فلما قالت ما ق ا ل ت التفد إ ل ي ه ا النبي صلى يا عائشه أ م ا سمعت ما أ ج ب ت عليهم وقالوا وما ع ل ي ك كانوا ينتظرون م ه هذا لهم م بالرحمة لاش أن يدعو عرفينه نبيه يسلموا يتيبوا باطل يستجيبا د قال اما سمعت ما اردت عليهم يا ايتها ما كان ر ف ق في شيء إ ل ا زانه وما نزع من شيء إ ل ا شانه إذن اذن ل له ما قال ه ما كان ا التعامل م ه صلى انظر ل ل عليه وآله وسلم ه ع ي ي ن ذكره التعامل القمة يحدد لانه م ر ن الله أن يوفقنا إلى تخلق ق ماذا؟ ا إلى ل خ ب أ لأنه السبيل الوحيد لفعل الخير وانظروا كيف تكون ف ر ح ة النبي بسبب ه د ا ي ة الناس بمعاملاته و أ خ ل ا ق ه يهودي وهو ابن يهودي وهو جار له فسمع به الله عليه مرض ماذا؟ فسمع وسلم جار النبي ليعودهم دخل ابن ماذا ذهب صلى فعل؟ ه ف ر أ ى من حاله ما ر أ ى فقال له ماذا قل لا إ ل ه إ ل ا الله ا ل أ ب ن التفت لوالده والوالد ماذا يعرفونه كما يعرفون ابناءه أب ل مهلوق, مهلوق على الأقل أنجي فالتفق قال, قال لابنه أطيع أبا القاسم فقال الأبن ق ماذا أطيع أبا أنجي لا إله إلا الله رسول الله محمد فخرج م ا ت على ذلك ف النبي م ا ل ا مسرورا فقال الحمد لله الذي نجاه و ا من النار على يده وكما قال صلى الله عليه وسلم كأنه كاملة تحرك أموال أموال الدنيا الدنيا جاءته هذا ولهذا جاءته مش ما وما مثل مالا لما إيش عارف على واذا الفرح فرح حصل لو أموال البحرين. واضح البحرين توقع ف إليها ل ص ا وخشوا خارج ظلوا ف يقول ا ل ط ر ي صحابه ماذا؟ ت ق ع له في الطريق كان ي ق و لم له أو جنب ينتفع الى هذا المال الذي جاءه لكن لما كانت ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة د ع و ة و ق ض ي ة ه د ا ي ة الناس إلى الخير خرج وهذه ذ ب للزيارة و ه ا كما ليس نقول ذ اخلاق جميع ا ل أ ن ب ي ا ء في التعامل مع ا ل آ خ ر ي ن حتى يدرك ا ل إ ن س ا ن أ ن ما كان الرفق في شيء إ ل ا زانه وما نزع من شيء ماذا ا إلا شانه يعني كلمة طيبة تقولها ا كلمة تمشي يعني نظن نحن طيبة ي كنا ر ن ع ي ن مع هذا ا ك الشيء ونحن ن ا ن نحن خمسه س ي ا ر ة فانا اسالت هذا مني قلت له ه ا ذ ك اليد ل ي ث م هاذا اليد يدك هاذا اليد يدك هاذا اليد ي د هاذا ت ل ي د يدك هاذا اليد يدك هاذا اليد يدك هاذا اليد ي د هاذا اليد يدك هاذا ا ل ح د ي م ك ج ا ذ ا اليد يدك هاذا اليد يدك هاذا اليد يدك ه و و ا ل ل ه ما د ر ت هاذا ن ر و ي د هذا قلت الممثل قلت لي أ ع له من خارجها خارج. انا ر أنا مازلت معه و أ خ و ن ا ما شاء الله تبارك الله عليه شد لي قال الشيخان وهذا داره او داره أخرين الكبير دار الاخرين هذا الآن الضغان يعني مع جينا هذه المرة الأولى العقيدة ناله وروح س ل و ب طيب ك ذ ن هذا ن ما فالحمد ل هو نزل ا مسلوق ل قال لي لا لا ه نزعناها منها طيب مدام هم ومجرد ان بدل يقول الكلمة الطيبة لو كان د خ ت ع لك ي قلت له هذا ش ر و ان ا وانا كذا كان يقول لي لا لا مشركين مجرد يقول وانا هو ق لي ل تسالني انا فقط ت ا شغل احد من المشركين فقال له ا انا اريد شدنا ب فالآن ا ان اقول لك ا ل ذ ي غير لا إلهه ل ل ا ا فقط س م ه ذ ا نقول د ا ي م ا ودان يكفينا قدوة الرسول يكفينا قدوة الرسول صلى ل ل ه عليه ولكنها س م ي ف ي ا الرسول قدوة صلى عليه هذه ل ح ي ا ا ة وهذه ل ت ك ا م ل قلنا هذا معناها ن ه ج م ي ا ل أ ب ي ء والرسول ا ل ل ي ك ل م ا ل س ل المكان للسلام ا انظر هذا م تدخل ج ن ة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى ت ح ت ك وشو ا ل س ل ا م بينكم وانت طالع وانت ر ا ئ ح وانت, وانت جيد ا من الناس السلام عليكم السلام عليكم السلام السلام بها وهذا يفتح لك باب ماذا عليكم عليكم يولي أول لك يسبقك مدة بعد يفتح هو ونقاش معه والتكلم ا معه م ر ة أ خ ر ى في ذاتي حد غير س لا م ما بسا ت ز ي د على هذا غير س لا م يحتاج تزيد الى هذا لا م ل ي قاعد ف ي المعصي د هدي على ج هذا ن يعني هادي شوف الحياة ه ي ا ل ح ي ا ة ا ل د ع و ي ة تتطلب منا ماذا الى رفق بهؤلاء الناس كما قال النبي العائشه ما كان ا ل ر ف ق في شيء الا زانهم ارفق بهم يا هذا وانظروا الى وسية تجمعوا الناس الشيخ في حياته بين شدة شدة ناصر رحمه الله تعالى في آخر لا على الناس بين شدتين شدت الشرع وشدتكم آخر رحمه خلوهم معي الشرع بس لانها عادات تقاليد اعتادها ماسكه بزمامه فهذا وحده كافي ثم هو يريد الانفلات من هذه التقاليد و م س ك ا ت ه كما قال مولع ا ل ج ل و ل إ ن م ا أ ش ر ك آ ب ا ء ن م ا من قبل وكنا من بعدهم ذ ر ي ة ذرية تبعنا عادات نحن فقط في إذن هذا الامر كيف اجعل هذه كلها ش د ة على الناس يعني الانسان بس يرجع يخرج ر ج ع ي من ا ل أ ش ي ا ء التي كان عليها من بعد من الله عز وجل من شرك وغير ذ ل ك إ ل ى توحيد ما ما ما مات بالمكارة منك دائما مطلوب من والله عارة الجنة هذا يحتاج بدلا واضح إذن هذا الرفق مطلوب الآن الأخلاق هو سهل هو سهل وهي قوية إلى الطيبة قدلك رفق حفة الأجن إذن أنت إذن من كلمه ط ي ب ة لا يوجد مثلها ه د ف هو ه د ا ي ة الناس وشفتهم حتى يكونوا عباد الله لا ش ي ء أكثر, أكثر من هذا. ما هذا ع ن د ن ا ه د ف آ خ ر يعني. يعني ما جاء ا ل ق ر آ ن لينفر الناس عن دين الله و إ ن م ا هدفنا واحد كيف يكون هذا ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ي هو بعيد عن الله قريبا من الله وانظروا كيف المولى عز وجل يريد منا ن دائما ا ل أ خ ل ا ق الحسنه ة يريد منا التعامل الحسن ايش قال في هذا المنظر قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم سورة نسائنا السر السر لسه واضح ولا عرض الآية الحياة معنى لمن مؤمنا تبتغونها قال هذا ما ماذا ماذا هذا فهل كيف في في هذه, الآية؟ واضح السر في هذه ولا تقول ماذا <تصفيق> و السر في هذا قال لهم ما ل ق ض ي ة الدعوه ق ض ي ة أ م و ا ل تبدو غير هذا نريد منكم أ ن يستجيبوا ماذا؟ لله عز وجل قال كذلك أ ن ت كنت في يوم من الأيام من بعيد عن الله ممكن يكون طاغي أكثر منه محيان ماذا في زمانه ماذا؟、طاغي. من يكون أكثر كثير يكون كان الكبار الإنسان يعني طاغية في في طاغية هو الطغاة هذا فمن الله عليه فاستجاب لهذا الدين واستقام عليه ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتشدد عليه انظر كيف كنت أ ن ت تتعامل مع من يتشدد عليك كذلك كنت من قبل ه في ضلال في غ و ا ي ة في كذا فمن الله الطريق فخذ م ن الله الطريقة عليك فعرفك ف بيد الطرف الثاني حتى ي ع ر ف ا ل طريق واضح ا ل إ ن س ا ن يراجع ا ل ق ض ي ة هذه كيف التعامل ولهذا لما قال فقول له قيل الليل لماذا اللي قول الليل ي ت ذ ك ر و ي خ ش ت ن ك ل ت ذ ك ن ك ت ك انك ت ت ا ل ق ض ي ة ق ر ا ن ت م ا ذ ا شدة ف ق ا ل ك تتذكر انك تتذكر ن ك انك انك ذ انك تتذكر انك تتذكر ا ل ك ت انك ت ن ا ل ك ت ت ذ ن ك ذ انك ت ت ذ انك ت ت ذ انك تتذكر انك ت ت ذ ك انك تتذكر انك تتذكر انك تتذكر انك تتذكر انك ت ت انك ت ت ذ انك ت ت ذ انك انك ذ ك انك ت ت انك ت ذ ا ن انك ت ت انك ت تبهتم ش و فقالوا الآن و ل ل ه له ل ل ل ي ي هذا القول ا لان ل ل لعله ي الهدف هو استجابته لهذا الدين ولما خ ا ط ب ه موسى خ ا ط ب ه بخطاب بيني ح ق ي ق ة كما ي ق و ل ب من قيم ج زياره مطاف خطاب عظيم جدا فلما وصل إ ل ى فرعون ما قالوا تزكى جدا ق و ة تزكى م ع ق و ة موسى قالوا هل ك إ ل ى تزكى واضح يقول ط ل ب ن ه ماذا وترك القرار بيده لم ي أ م ر ه ولم ينهاه و إ ن م ا جاء استفهام بمعنى ماذا التفكير والامر يعود اليك ع فتشوف ا ل أ س ل و ب يعني, يعني هل لك إ ل ا أ ن ت ذ ك ر بين اسلوب ماذا ا ل ش ا ر ب ل ن ب ر والله هم ا ن س ه م يديره هم ا كذا دار في بداية التعامل وفعل ه كله ذ ا التعامل حد يبين قيمة ي م ا ن ا س يعني انظر هذه الى هذه ا ل ت ي ك ا ن ع ل ي ه ويدعو اليها الكتاب والسنه ا ل بدل ح في حديث م التعامل يشعر مربية مدى صحته و ا يخذوا ك مرة ننساه. إنكم ننساه عليه م الناس كذلك هذا و م ما مدى يدري ص ح ت هذا يعني م ر انظر هكذا وقلت ر فكرت نراجع عاثر وذكرناه ا هكذا ما كان وكذا ننساه فأيوان فهذا ا ج ع عندي يعني يعني يعني عليه يعني وقت وقت حد كيف يصف الآن تعانوا ذاتي وانظر بحدي كيف الصحابه ن ب ي مع ا ل رضي الله ت عنهم ا ل ى ع و ر ض ا بين بعضهم بعض في الغالب وتحصل تصحى وتضبط تصحى ذاتي أحيانا حدي البشرية يعني شرعية في بضربة قال محمد رسول الله والذين آ م ن و ا معه مات ا أشد هذه الرحمه من ايجاد يا اخوان <تصفيق> لا، قال من بعد <تصفيق> ركع سجد يبتغون ماله <تصفيق> ف ي م فضل من الله و ر هو الرضوان ن ن هاي ي م ج ق ل ح س فهمت الحسن منجيه؟ هم ا ا ل آ ن كان همهم ا ل ع ب ا د ة و ا ل ط ا ع ة والاستقامه ة ذ ه أ ع ط ت ه م ماذا هذا الترابط وهذه ا ل أ خ و ة في حد ذاته كانت الزجره ك ل الواحدة م ة أو ا ل و ا ح د ة ترد ا ل إ ن س ا ن ماذا عن سبيل الذي ابتعد عنه بس وقال آذاني جاري فمره ذ يسبه وهذا يلعنه فخرج مسارع قال أدخل م ت ادخل ع ك أ متاعك لماذا لأن كانت ا ل أ خ ل ا ق ط ي ب ة فيهم لما سلك ذ السلوك ا ل أ و ل منه كان ماذا ظلم ا جارهم كانت له ش ج ر ة فيها ثمار تسقط عنده يقول لا يا تاكل منها شيئا ورجل له صغار من سطيع فيهم ذلك آذاني, قال آذاني. قال أبي متاعك. شوف、الآن. المجتمع أ خ ل الطيبة الحسنة ا ق و المتربع على ا ل أ خ ل ا ق مجرد ك ل م ة ماذا فعل به اعادته إ ل ى رشده و إ ل ى الحق و إ ل ى غير ذلك إذن إلا هذه وهذه هذا أنا أن الحسنة تكون يعني بدنا نكون نتعامل أقول الأخوة الأخوة الأخلاق لا بالعلم والتعلم والعقيدة لازل دائما لما لديك ب ن ظ ر و ا ا ن ف س م بانفسهم بانفسهم ا ن ف س ه م بانفسهم بانفسهم بانفسهم ع ا ن ف س ه م بانفسهم ع ا ن ف س ه م بانفسهم بانفسهم ب ن ف س ه م بانفسهم بانفسهم ا ن ل ه م بانفسهم بانفسهم بانفسهم بانفسهم ب ا ن ف س م ب ا ن ا س ه م ب ا ن ف س ه ب ا ن ف س م ا ن ف س ه م ب ش ر ع و ه م ا ن ف ه ذ ا ا ل ا ن ض ب ا ط ب ا ل ش ر ع ي ب ا ن م بانفسهم ب ا ن س ه ب ا ن ف س ه ا ن م ا ن ف س ه م بانفسهم بانفسهم بانفسهم ب ا أن ن يدفع ب الى إ ما؟ إلى تحسين أ خ ل ا ق ن ا لماذا ما أ ص ب ح ن ا نتكلم ونفعل بدون شرع وانظر الى الصحابه رضوان الله تعالى عليهم والضاه لما مروا الجنازة بين أيديهم الأولى والثانية قال الله تعالى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم مروا ماذا؟ وجبت أولى ذكروا والثانية بشارع فقال بخير وجبت قال قال وجبت فتحين لماذا؟ قال ماذا؟ أنتم شهداء الله في、الأرض. م اهوائكم معنى ش ا الله د د ة ه ت ش ن ب ش ه د ة الله الناس الأرض إذا على عن في خرجتهم مصالحكم منافعكم خ ر ج ت متى عن يعني هذا م يحقق ا ل إ ن س ا ن هذه ا ل ش ه ا د ة لله متى اذا إ كان حكمه على ا ل آ خ ر ي ن بماذا بالشرع ما دام شاهدا لله فسيشهدوا يا ايها ا ل ك و ن و ا ق و ا م ي ن ب ا ل ك شهداء امال لله ولو على أ ن ف س ك م أ و للدين أ ولدين أ الأمر ق ق ر الشرعي ا هذا هذا التعامل ا ا يعني يعني ي ن ل و للشرع ل ل ز م ا إ س او ن أن ي ك ن ع ب د ا ل ل ل ه م خ ص ا لله, مخلصاً لله بعد ذلك ل بعد تحسن أ خ ا ق ه متى ي خ ر ج ا ل القضية إ ن ن عن س ا هذا أصبح الدمال بيد الهوى و إ ذ ا كانت قذيه بيد الهوى فسدت الموازين كلها فما ان تصبح اخلاقا ل الله تبارك ومعاملات ب ا ي ل ا ا ا في, هذا يصبح الإنسان ما هذا في قال ف ر أ ي من اتخذ إلهه هواه إلهه الله واضله الله على علمنا ِ فهمت ا ل آ يعني شوف ل آ ن الخروج عن ع ب و د ي ة الله أ ن تكون عبدا لله تخرج عنها تصبح عبد لمن للهوى تفسد كل معاملاتك واضح؟ شوف أنا الأخلاق سيئة من خرج تباع الهوى الأخلاق تباع عباد الله القضايا يحكم بحكم هذه جهة؟ أن خرج سيئة في من والحكم فيها بحكم الله والوقوف ح بحكم ك م فيها الله ا ل و مع حكم الله يستلزم تحسين الاخلاق منك عبدا لماذا ل ه يصبح بعد ذلك همك تحقيق ماذا رغباتك ا ل ش خ ص ي ة رغباتك ا ل ش خ ص ي ة ولمس ا الا ترجع إ ل ى ماذا ترجع أ ن ا ل إ ن س ا ن يفعل ذلك على ع ل م ف ه و ض ا يفعل ذلك على علم ب ش ر ع ف ي ح ق ق كمالا ل ع ب و د ي ه الله و ي ت خ ل ق ب أ خ ل ا ق ا ل ق ر آ ن مع الناس ف إ ذ ا به يصبح ماذا؟ عبد ل ل ه و ا ء و إ ذ ا كان عبد ل ل ه و ا ء م ا أ ن ت أ ص ب ح عبد لمن لشيطان هو الذي يتحكم فيه في غيب الله فاسال الله ان يرضوا و ن ا إلى كل ي آية ت ق ه الإخوة وعلمها بنا يعني ي ك ويوفقنا لها ر الى ي كل هذا بعد عين خير هذه الأخلاق ولما ا ع راجع ث ا هذا والله إلى ضعف التوحيد ر وغير إلى ل ضعف كان التوحيد م ك ا ن عظيما في حد ا ل إ ن س ا ن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل إ ي م ا ن ليبلى كما يبلى يبلك ثوبه الإيمان؟ إيش الإيمان التوحيد هو يحتاج قال تذكير ماشية على من أ ر ا د أ ن يفوز فيها عليه ب أ ن يعرف ن د ه ا كلما ازادت ر ت ه ب ربه وحقق توحيد الربوبيه وتوحيد الاسم أعطيني و ر ك ا ل قيمة فالكفاية التامة مع العبودية ن ص ف ا نفسه وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه, علي... لعدوه عليهم سلطان قال تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ولما علم عدو الله ابليس ان الله تعالى لا يسلم لا يسلم عباده ل س ل لا يسلم عباده ا ل ي ولا يسلطه عليهم قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين وقال تعالى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 ل أ ن العبد قد بني ب ا ل غ ف ل ة و ا ل ش ه و ة والغضب ودخوله على العبد من هذه ا ل أ ب و ا ب ا ل ث ل ا ث ة ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غ ف ل ة ولا بد له من ش ه و ة ولا بد له من غضب وقد كان آ د م أ ب و البشر صلى الله عليه وسلم من أ ح ل م الخلق و أ ر ج ح ه م عقلا و أ ث ب ت ه م ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أ و ق ع ه فيما أ و ق ع ه فيه فما الحلم الظن بفراشة الحلم ومن عقله, ومن عقله في جنب عقل أ ب ي ه ك ت ف ل ة في بحر ولكن عدو الله لا ي ق ل ص إ ل ى المؤمن إ ل ا غ ي ل ة على غ ر ة و غ ف ل ة فيوقعه ويظن أ ن ه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها و أ ن تلك ا ل و ق ع ة قد اجتاحته و أ ه ل ك ت ه وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله فإذا أراد الله بعبده خيرا بعبده فتح له من أ ب و ا ب ا ل ت و ب ة والندم والانكسار والذل والافتقار و ا ل ا س ت ع ا ن ة به وصدق اللجا إ ل ي ه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إ ل ي ه بما أ م ك ن من الحسنات ما تكون تلك ا ل س ي ئ ة به سبب رحمته حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقع وهذا معنى قول بعض السلف ولم قول تركته معنى أوقعه بعض إ ن العبد ليعمل ا الذنب يدخل به ا ل ج ن ة ويعمل ا ل ح س ن ة يدخل به النار شو يقول وحقا لتوحيده وتوحيد العبودية ومن أسباب كذلك الوصول إلى هذا لأن فيها كما نقول التوحيد وبين الكفاية فيها بين هذين الأمرين بين التوحيد وبين العبادة يعني في بينهما كمال بكمال العبادة فكل الإنسان المعرفة للإثبات كل كذلك إلى لأن العبادة كان كما وتكاون ما ما عارفا جاءت أسباب هذا هنا ترابط ترابط بربه إذن ف ا ل م ع ر ف ة م ؤ د ي ة أ ن ا أ ع ل م ك م من ا ل ل ه و أ خ ش ا ك م له وكذلك العبادات و ا ل ت ع ا ه تزيد في هذا الجانب من الدعاء من الله تزيد في جانب القرب من الله عز وجل, والمعرفة لله عز وجل ونكتب في هذا القدر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 ان ربكم لراؤوف رحيم والخيل والبقال والحمي رايتر كابوها وزينه ويخلوكم على الله ق ص د ا ل سبيل ومنها جائر ولو شاء لهاداكم اجمعين الله よろしくお願いします。 صراط ا ل موسوعه س ت النابلسي ذ ي أ ر ا للعلوم م غ ي ه م الاسلاميه جاء نصر الله 私たちはこのように思い出してくれで、私うに思い出し